فَإِنْ أَوْظَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْجَعُ لَهُ أَخْرَى لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ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 رسول لي يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور.